تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا لنا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.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 سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء جئنا <تسجينا> شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحه واقذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديار جافمين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 أمر في العون برشيد